قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغرون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بالسموء لا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يَنزَغُ بينهم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 قَوْمَتِي لَا نَحْنُ مُهْلِكُوا وَقَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّبَشِّرَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَسَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُرْصَدَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ مِن آيَةٍ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِن قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِمَا لَمَسْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً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 قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخفرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب ثمن ربيعا منهم فان جهنم ما جزاؤكم جزاء ام موفور واستفزذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال ولولا ذو عيدهم وما يعيده الشيطان الا غرورا إِنَّ عِندَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَّبُّكُمُ الَّذِي يُجِيلُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ لما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخفف بكم جانب البر أو يوصل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتموا من يعيدكم فيه تارة مخلا فيرسل عليكم, عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا